وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى عَذَابَ الْأَكْبَرِ إِلَّا أَن يَرْجِعُوا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 ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض جوزف نخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون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 وَيَرَى النَّغْمُ مِيَاهَ وَلَمْ نُنْ عَنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَتَى عَلَى النَّاسِ لَهُ مِنْ الذَّهْرِ لَمْ يقن شيئا قُلْ نَحْنُ إِنْ سَنَّ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّ مَا كُفِرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ان الابرار يشربون من كاس كان مساغها كفرا عينا يشرق بها عباد الله يفجرون ما تفجير يوثون بالنذر ويخافون يوما كان الشر مستطيرا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة مقدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مساجها زنجبيلا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 يَغْمُثُ فَيَاصُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وكان نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وابكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء ويذرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربنا